كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين 126. لترون الجحيم 127. ثم لترونها عين اليقين 128. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم